الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده تبارك وتعالى على ما أنعم به علينا من الفقه في الدين وبينا تبارك وتعالى فضل ذلك على العالمين وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد في العلم وقال وقل رب زدني علما وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يفقها أمته وجاء من بعده أصحابه رضوان الله عليهم يعلمون الناس أمر دينهم وينشرون ما جاء به النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فالحمد لله رب العالمين وهذا من فضل الله علينا جميعا جعلنا أمة من خير الأمم لذلك بينا النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم وبينا الفقه في دين الله تبارك وتعالى وفضل ذلك على الناس فلذلك أردت أن أستفيد وأفيد غيري بمثل هذه المسائل المهمة التي تتعلق بالفقه في الدين التي لا يستغني عنها أحد وهو من أهل القبلة والفقه في الدين يحتاجه كل مكلف أمر بعبادة الله تبارك وتعالى لأنه لا سبيل إلا بفقه في دين الله تبارك وتعالى للوصول إلى طاعة الله عز وجل وجاءت الآيات وجاءت الأحاديث تبين ذلك كثيرا وننظر دائما في أحوال الصحابة رضوان الله عليهم في تلقي العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فنراهم ينشطون لفهم ما يتلى عليهم من كتاب ربهم ويسارعون لفهم ذلك جيدا ومن جاء بعدهم سار على ما ساروا عليه فالفقه في الدين ليس لكل احد الا من يسر الله له كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رب حامل فقه ليس بفقه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه والفقه الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين بينه أهل العلم بأنه الفهم والعلم بذقائق الأمور فالفقه هنا يشمل كل شيء في تعلمك هذا العلم فالذي يريد الله به خير يعلمه ويبصره هذا الدين ولذلك ننظر عند أهل العلم قديما كانوا يطلقون الفقه على أمرين الفقه الأكبر والفقه الأصغر لأن قديما وكما نعلم في تصنيف كتب أهل العلم في كل فن وما يندرج فيه من التوالي والتدرج قبل ذلك كان يعرف العلم أو يعرف الفقه بأمرين إما فقه أكبر وإما فقه أصغر والفقه الأكبر يطلق على العقيدة ومسائلها والفقه الأصغر يطلق على ما عدا ذلك من الأمور الفقهية المعروفة حاليا وإذا أطلق الفقه عامة يراد به العلم كله بخلاف الفقه المعروف الآن من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية هذا ما استقر عليه أهل الفقه في تعريف الفقه وهو يختلف عن أصوله ويختلف عن القواعد الفقهية لأن الفقه المعروف لدينا والذين نتعلمه وفيه الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من المسائل يطلقونه أهل العلم على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستنبطون منه حكما شرعيا لذلك تكلمت في شرح النخبة أو شرح النزهة في أول الأمر أن الفقيه لا يجوز له أن يقاعد قاعدة أو يؤصل مسألة إلا بالرجوع إلى أصحاب الحديث لأنهم أدر الناس بصحة الحديث من ضعفه فلو اعتمد الفقيه على نفسه في حكمه على الحديث لأخطأ كما ظهر ذلك في المطولات في كتب المذاهب الكثيرة والذي له مطالعة في هذه الكتب يرى أن كثيرا ممن جاء من الفقهاء المصنفين ربما أصل مسألة على حديث ضعيف فيجعل بابا كاملا قد بني على حديث ضعيف فيرد هذا الباب كله بسبب أنه بنا ذلك على حديث ضعيف لذلك أقول دائما بأن علم الحديث علم خادم يخدم كل العلوم علم الحديث خادم يخدم كل العلوم وباقي العلوم مخدومة منه كل فن يحتاج إلى هذا العلم لا سيما الفقه كما ذكر ذلك ابن الصلاح رحمه الله في مقدمة كتابه علوم الحديث وأنه يحتاجه كل إنسان لا سيما الفقهاء إذن الفقه هنا يكون من عمل الفقهاء أنهم يستنبطون الحكم الشرعي من هذا الدليل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وظهرت بعد ذلك المذاهب وغير ذلك مما سأتكلم عنه تفصيلا ان شاء الله تعبارك وتعالى الآن نأتي بالمذاهب وكيف نشأت وكيف سارت حتى نفهم هذا الأمر حتى لما نشرع في هذا الشرح لهذا المتن متن أبي شجاع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في الفقه الشافعي لا نتعصب للمذهب ولا نقلد تقليدا محظا وإنما نذكر أقوال الفقهاء من الشافعية أو ممن قا مما قاله أبو الحسين أحمد بن الحسين أبو شهاب في هذا المتن ونذكر الدليل إن كان هناك دليل قد خالفه المذهب أذكره حتى نجمع بين الحديث والفقه فاعدمادنا على الدليل واخترت هذا المتن أو اخترت هذا المذهب ربما لأنه يقرب من الدليل بخلاف غيره لكن مذهب الحنابلة أقرب وفي مصر هنا يشرحون الفقه الشافعي والفقه الحنبلي وإن كان في العصر العباسي كان الفقه الحنفي هو السائد لأهل مصر كما سآتي في الكلام ولأني درست هذا المذهب أو دخلت فيه بعض الشيء لكني لم أتعصب له ولا أكون ممن ينتسب إليه لأني كما هو عليه أهل العلم وطلاب العلم وغيرهم ننقاذ للدليل ننقاد للدليل عليكم السلام ورحمة الله فلذلك كان أهل العلم قديما يجتهدون بآرائهم ولا يقلدون والتقليد مذموم والتقليد مذموم إلا للعام الذي لا يستطيع أن يجتهد برأيه أو أن يخرج بنتيجة من البحث في مسألة فهو يقلد عالي علماء بلده ويتبع مذهب بلده أما طلاب العلم فعليهم البحث والطلب والجهد والنظر لأنهم طلاب علم فلذلك كما بينت أن الفقه كان قديما فقه أكبر وفقه أصغر فقه أكبر وهو العقيدة وفقه أصغر وهو غير ذلك من المسائل الفقهية المعروفة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك تفاصيل للعلوم لم يكن هناك مصطلح الحديث أو وصول الفقه أو غير ذلك مما تشعبت به العلوم هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة فيجيبهم لكن بعد ذلك ظهرت العلوم وتشعبت وذلك لكثرة الداخلين في الإسلام من العجم وغيرهم فزاد الأمر واحتيج إلى عمل دراسة وعمل تصانيف للكتب يفهمها الناس وتقرب العلم إلى الناس لذلك قال الإمام علي رضي الله عنه العلم نقطه كثرها الجاهلون كان العلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم معروف. ومسائله محفوظة وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ما من شيء فيه شر إلا حذر الأمة منه وما من شيء فيه خير إلا بشر الأمة به وحظها عليه لكن بعد ذلك كما نعلم من الفتن التي حدثت و ومقتل عثمان ولا القولة المشهورة لابن سرين كنا لا نسأل عن الرجال فلما حدثت أو فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم وهذا كان بداية التصانيف في علم الرجال وعلم الحديث وبدأ بعد ذلك التصنيف فيه بخلاف من صنف أولى من صنف في ذلك كما بيّنت ذلك في النخبة لابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى ثم بدأ ظهور مدرستين بعد ذلك وبعد عصر الصحابة ردوان الله عليهم بدأت تظهر مدرستين وهتين المدرستين هتين المدرستان من اكبر المدارس في الفقه وهما مدرسة الرأي ومدرسة الحديث عليكم السلام ورحمة الله مدرسة الرأي ومدرسة الحديث فمدرسة الرأي كان يتمثلها الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة خمسين ومئة من الهجرة وهناك مدرسة الحديث ويترأسها الإمام مالك ثم الشافعي وأحمد وهكذا وكانت مدرسة الرأي في العراق ومدرسة الحديث في المدينة فظهرت هاتين المدرستين في الاختلافات في المسائل الفقهية اي في الفروع تكلموا وكل سار على منهج معين في استنباط الاحكام فجعلوا اصولا ثابتة واصولا فرعية فاتفقوا على أن أصول التشريع القرآن والسنة والإجماع ثم بعد ذلك اختلفوا بعد ذلك في أصول السلام. فكل صنف له أصولا نظر فاعتمد هذه الأصول بحسب علمه وبحسب قدرته وبحسب الواصل إليه من الأمور لذلك لما أسس أبو حنيفة النعمان رحمه الله المذهب الحنفي وكان في الكوفة بيّن أو سار على هذا المذهب وسمي بالراي لانه اعتمد فيه على القياس كثيرا وممن ظهر على هذه المساله على هذه المدرسه من الأمور ربما يحمدها البعض وربما يردها البعض انهم كانوا يتحرون قبول الحديث من عدمه بشدة كانوا لا يقبلون اي اثر لصحابي او اي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم الا بشروط قاسية لذلك قل عندهم الحديث وسموا بمدرسة الرأي لاعتمادهم على القياس أو كثر عندهم هذا الأصل فبدأ بالكوفة ثم انتشر إلى أرجاء العراق كلها ومن كبار أصحابه أبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي وغيرهم الكثير وهذا كان مذهب كما قلت انتشر في العراق بسرعة وبعضهم يقول بأن أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله تأثر بمدرسته بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقيل بأنه سافر إلى البيت الحرام في المكة والتقى بتلاميذ بن عباس كما جاء في تاريخ المذاهب الإسلامية فانتشر هذا المذهب وأصبح له أثر كبير في العالم ووصل إلى مدن كبيرة وكثيرة فانتشر في بلاد الشام وأيضا في صنعاء وفي صعدة باليمن وذهب أيضا إلى إقليم فارس وهي التي هي حاليا آآ اليمن إيران هي الحاليا إيران بلاد فارس كان معظمها حنفية كان معظمها حنفية وذهبت أيضا إلى الهند ذهب هذا المذهب إلى الهند وذهب أيضا إلى مصر في الدولة العباسية العثمانية وفش في أرجائها أو ظهر وانتشر في أرجائها وأصبح المذهب الرسمي لمصر وقتها هو المذهب الحنفي المذهب الحنفي لأن إسماعيل بن إلياسع الكوفي ولي القضاء بمصر فأدخل فيها المذهب الحنفي فأدخل فيها المذهب الحنفي نعم طيب حتى لا نتكلم على بلد معينة ظل هذا المذهب ينتشر وهكذا وظهر أيضا في المدينة طيب الصوت واضح وظهر أيضا في المدينة مدرسة الحديث وكما قلت يترأسها يترأسها الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة تسع وسبعين ومئة وهو إمام دار الهجرة رحمه الله وردي عنه هذا انتشر هذا المذهب في الحجاز وكان استنباطهم من الحديث يعتمدونه دائما لأنهم في معقل الوحي في مكان نزول الوحي وفي مكان النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا ميسرا عليهم أن يأخذوا الأدلة الصحيحة الأدلة الصحيحة و كان المذهب المالكي هذا كما قلت اللهم مستعان طيب في صوت أحد أخذ اللغت طيب اللهم مستعان طيب الحمد لله فكما قلت أن المذهب المالكي لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله اعتماده على الحديث لا يعتمد على الرأي كمدرسة الرأي وذاع هذا المذهب وانتشر في غالب أهل أفريقية والمغرب بلاد الأندلس وغيرها من البلاد حتى أنه حتى الآن في المغرب العربي يدرسونه ويطبقونه ويسيرون عليه دون خلاف دون خلاف حتى في بعض المسائل التي فيها خلاف الدليل وظهر أيضا ببغداد والعراق هذا المذهب وممن ذهب أو ممن كان في العراق من المالكية القادي إسماعيل بن إسحاق وابن الجلاب والحسن علي ابن عمر أبي الحسن علي بن العمر وغيرهم وأيضا ظهر في خرسان وايضا ظهر في مصر فترة ظهر في مصر فترة كان منتشرا في صعيدها كما قلت أنه ظهر في أكثر بلاد أفريقية كالسودان وغيرها ثم جاء من بعده الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وهو تلميذ مالك بن أنس وجاء بمذهبه وقرر فيه أمورا وظهر هذا المذهب ب بفكرة الحديث والدليل أكثر من شيخه مالك لذلك لما ذهب الشافعي رحمه الله إلى العراق ليناظر أصحاب أبي حنيفة غلبهم بأدلته واستغربوا له وتبعه الكثير والكثير وهو لم يلقى الإمام أبي حنيفة وإنما مات قبل دخوله العراق ودخل في مصر وفي بعض الدول الأخرى وانتشر وظل في مصر في, في فترة تقريبا يعني ما أذكرها واعتمد في هذه البلد حتى اعتمده الأزهر حين أنشئ وسار على مذهب الشافعية فكان علماء الأزهر كلهم من الشافعية وحتى يعني تقلبت فيه الأمور ودخلت فيه المذاهب واختلطت وحدث فيه أمورا كثيرة لا نحب أن يعني تذكر حتى لا ننشغل بها ثم جاء بعد ذلك المذهب الحنبلي وأنا يعني أسردها سريعا لأن المذاهب المجال ليس للسرد هذه المذاهب ولكن يعني ربما تفيد أحدنا في شيء فتكون خيرا إن شاء الله عز وجل فالمذهب الحنبلي للإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله وهو آخر المذاهب الأربعة وهو أقرب المذاهب إلى أدلة الصحيحة أو إلى الدليل الصحيح له مذهب خاص وله أقوال في مسألة واحدة ربما تجد له قولين أو ثلاثة وهذا المذهب تجده في جزيرة العرب انتشر في جزيرة العرب وفي مصر ايضا تجده طيب بارك الله يشتهر ويدرس نعم وكما كان حال المذاهب تنتشر في كل الأرجاء فانتشر أيضا هذا المذهب في كثير من البلاد في بلاد الشام فدخل بيت المقدس وفلسطين وترابلس ونبلس وغير ذلك من الأماكن فانتشر وزاعم هناك أيضا مذاهب أخرى مثل المذهب الظاهري المذهب الزيدي والمذهب الإمامي وغير ذلك من المذاهب التي لم يتبقى منها طيب لم يتبقى منها إلا المذاهب الأربعة إلا المذاهب الأربعة هي التي اشتهرت وهي التي حملت وزاعت في البلاد وكل بلد أخذت مذهبا وسارت عليه وكل بلد أخذت مذهبا وسارت عليه في الفقه وهناك بعض الائمة كانت لهم مذاهب ولكن لم يحملهم اصحابهم مثل الليث بن سعد فقيل انه كان افقها من الامام مالك ولكن لم يحمله اصحابه والسفيانان كان لهم ايضا مذاهب في الفقه واراء ولكن لم يحملهم وغيرهم من أهل الحديث والأثر تراهم يجمعون في هذا الأمر بين الفقه والحديث ولهم أقوال ولهم مسائل ولكن لم تشتهر ولم نرى إلا المذاهب الأربعة هذه حتى يعني أذكر من باب الفائدة أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هو حنبلي ولكنه مجتهد مطلق أي خارج المذهب وصل اجتهاده إلى أنه مجتهد في المذهب ويرى بعض المسائل يتكلم بها بخلاف المذهب بخلاف المذهب هذه مرتبة عالية عند الفقهاء وهذه هي المجتهد المطلق بخلاف المجتهد المقيد الذي يجتهد في المذهب فقط يجتهد في المذهب فقط فيقال مجتهد مقيد أي مقيد بالمذهب أما المجتهد المطلق فهو إن كان متبعا لمذهب ولكن في مسائل يخرج عن المذهب يخرج عن المذهب وشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله له كلام أو له بعض المسائل خالف فيها المذاهب الأربعة منها وقوع الطلاق الثلاثة يعني إذا قال رجل لامرأته أنت, أنت طالق ثلاثة تقع واحدة تقع واحدة وكما تبين ذلك بحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم المجتهد المطلق في استنباط الأحكام لكن اللفظ هذا يقع في الفقه فقط يعني ما يوجد في الحديث بحيث أن الفقه فيه استنباط وفيه نظر وفيه بحث أما الحديث فله ضوابط أو له مصطلحات فاللفظ هذا يقع على الفقه أكثر نعم هو يعتمد أصولهم ولكن من حيث الفقه أي الاستنباط نعم وخلافه معهم كان خلافا صحيحا وهو استشهد بالأدلة وجاء بها من الكتاب والسنة ولذلك يعني لو نظرنا في كتب الفقهاء كما قلت نرى بعضهم يتكلم بحديث ضعيف وبعضهم يتكلم بمسألة غريبة فربما يأتي أحد وينظر في دليل فيأتي بخلاف ما هم عليه ويقول بقولهم يعني يقول أو ينتسب إلى هذا المذهب لكن لا يقر بما فيه من مخالفة للدليل وضحت نعم يعني هذه كانت نبذة سريعة في التعرف على المذاهب الأربعة يعني حتى نفهم الباعث على شرح هذا الكتاب أو هذا المد وطريقة شرحه بأنه سوف يكون الشرح عبارة عن سرد كلام المؤلف أو المات وشرحه بطريقة ميسرة يعني قلت في أول الكلام أن سبب الاختيار ربما أنني درسته وفي بعض الأمور أيضا بأن كثيرا من الناس في مصر يسيرون عليه هو مذهب الإمام أحمد وهو أيضا من الأمور التي دعتني إلى اختياره أنه قريب من الدليل أيضا فيه قرب من الدليل لأن الإمام الشافعي رحمه الله كان يجمع بين الفقه والحديث كمالك وأحمد ومسألة أن الفقه غلب على الشافعي لا يقلل شأنه من حيث الحديث والذي يريد أن يعرف قدر الإمام الشافعي في الحديث فلينظر في ثنايا كتابه الأم وكتابه الرسالة وغير ذلك من الكتب وهو له مسند مسند الشافعي جمعه له بعض المتأخرين عليه مثل هناك اثنان اثنان جمع المسند هناك بترتيب سنجر هناك مسند الشافعي بترتيب سنجر وهناك مسند بترتيب لا متأخر علي متأخر علي لكن الثاني ما أذكره جيدا هو محقق باسم شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي هذا الثاني أما الأول فهو لترتيب سنجر, أو سنجر طبعا محقق أيضا أظن للدكتور ماهر الفحل دكتور ماهل فهل هو الطبع الثانيه عرفات لكن الثانيه سبحان الله يعني الكتاب نسيت الاسم الذي عليه فالله المستعان وهناك مسند لأبي حنيفه هناك بعض المتأخرين أيضا عليه صنفوا مسندا له باسم مسندي أبي حنيفة وهو مطبوع وهو مطبوع وهم رتبوهم على كتب الفقه رتبوهم على كتب الفقه يعني بدأ بكتاب الطهارة وغير ذلك من الكتب فهذا يكون من فعل ا اما التلاميذ او المتاخرين عليه نعم نعم لو مستض طيب فكما قلت هذا مدن ميسر أبي شجاع لم يخالف المذهب إلا في خمسة مسائل ستذكر في حينها مع بيان ما إذا خالف مسألة ترد في حينه مثل مثلا بعض الشافعية رون أن التسوك للصائم بعد الزوال لا يصح وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم وغيرهم بأن جاء في الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يستاكى في كل أحواله لا هو الذي أذكره ليس أبو العباس الأصم ربما هذا كتاب آخر لكن ربما يعني صنفه احد اخر لان هناك اكثر من واحد صنفه او جمع مسندا للشفاء جمع مسندا للشفاء لكن الذي اقصده انا ليس ابو العباس الاصم فخيرا ان شاء الله فالشاهد ان كل إمام له كتاب أو بعض الكتب يبين فيها فقهه وما عليه من بيان حاله في هذا العلم فإن شاء الله تعالى في المرة القادمة إن أراد الله لنا البقاء سأبدأ في شرح هذا المد وترجم ترجمة ميسرة لصاحب المذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله وترجم للصاحب المتن أيضا شهب الدين أحمد بن الحسين المعروف بأبي شجاع وأبين منهج الماتن في متنه ثم أسير, أسير عليه إن شاء الله تعالى شيئا فشيئا حتى يعني أفيد واستفيد إن شاء الله تعالى وكما قلت وأذكرت بعض الإخوة هنا أني شرحت جزءا من هذا المتن من قبل ولكن وقفت عليه أو توقفت عليه لبعض الظروف فأحببت الآن كان هذا قديما يعني فأحببت الآن أن يعني أزيد فيه بعض الفوائد وبعض الكلام لأهل العلم بالحديث والفقه وأحشوه فوائد فهذا يكون فيه يعني فائدة كبيرة إن شاء الله عز وجل فبإذن الله في المرة القادمة في نفس هذا الموعد سنبدأ في شرحه بإذن الله عز وجل فأحببك فقط أن يكون هذا اليوم يعني معرفة بالمنهج الذي سنسير عليه والطريقة التي نحذوها في هذا المد حتى يعني, يعني نستمر فيه إن شاء الله عز وجل لأن العبرة بالفوائد التي تخرج منه والمتابعة يعني نريد ممن يريد أن يتابع أن يعني واضب على الحضور و يأتي المن أو الكتاب في وقت المحاضر أو المجلس يعني لا لا يصح لطالب العلم العلمي يجلس في مثل هذه المجالس بدون رقة أو قلم. كقول كثير من أهل العلم أنه هل يجوز لجندي أن يسير بدون سلاح هكذا طالب العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله مع المحبرة إلى المقبرة, مع المحبرة إلى المقبرة فدائما يسيرون بأداوة وقلم فالحمد لله رب العالمين فبارك الله فيكم وشكر الله لكم هذا الجمع المبارك ونسأل الله أن يجعل هذا أو هذه المجالس عامرة بذكره ويتقبلها منا إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم استعلم طيب بكرة غدا إن شاء الله تعالى يكون درس النزهة في نفس هذا الموعد ان شاء الله غدا بإذن الله عز وجل فبارك الله فيكم